بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم فيجزون بما كانوا يقترفون ولا تأكلوا من ما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفص وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون أومن هم كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك دين للكافرين ما كانوا يعملون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 لله وعذاب شديد وعذاب شديد بما كانوا ينكرون